اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فانزل السكينه عليهم وآسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رَحْمَتِهِ من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا مِنْهُمْ عذابا ليما إذ جعل الذين كفروا فِي قلوبهم الحمية حمية الجاهلية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 والذين معه أشداء على القفير رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم منثر السجود ذلك مثلهم في التوراة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 والله عم حَكيم وَإِن قائِفَةَانِ مِنَمُِ إنِ قُتَتَلوا فأَصِْح بينهُما فإِن بغتِ حدَهُمَا عَلَ الْخرَافَقاتِلُ التي تبغ حَاتَ فيِي أَلى أَممررِ الله فإِن فَاءت فَأصِح بينَيهُما بالِالعَدلِ وَآقُصطُ إِ الله يحبّ الْ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 اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكذاهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان عِندَ عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالِعرَاب آمَ الن قُمتُ مِنْهُ وَلَ قُوا أَسْلَناَا وَلَمما ييدَخُلِل مَانُ فِي قُلوبِكُم وَإِن تُطيع الله وَرَسُولهُ لا يَلتكُمْ مِنْ عمالِكُم شَيئ إِ اللهه غَفُور الرَّحيِيم إِن مَلْمُومِنونَ الَّينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَ يررتَابُوا وَجهَدوا بأَموالِهمم وَآنْفُسِهمم فِي سَبيلِ الللهه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 ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قف والقران المجيد بل عجب ان جاءهم منذر منهم بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا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 منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله ناخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا مَا أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبّر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا